Allahu akvaró. Alhamdulillahi jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön, الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والطور وكتاب مستور في رق من والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسيور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا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 أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما قومتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وَقَاهُمْ ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين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 يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلون مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن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 دهم خزائن رَبِّكَ أمهم المسئقون أم لهم سلم يستمعون فيه فلئتم يستمعون بسلطان مبين أم له البرت ولكم البنون أم تسألهم أجر فهم من مغرمين مثقلون أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبَحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءُ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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً دون ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذْ بَارَ Allahu akbar.